يا ايها الناس توبوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ورمى ان اتبع رسوله فقدت هذا الحسن العظيم ادعو ان اصبحت حديث تلا والله وخير الهادي من محمد صلى الله عليه واله وسلم وشطر امور محدثات هذا وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار مما عليكم ايها المسلمون ان فصل الصيف فيه وتتجدل في كثير من المؤمنين في كثير من قلوبهم والعزان والأخراح كل يوم وحيد إذا ورد كثيرا من أبناء الاسلام والمسلمين لا إذا كفهم واستهوتهم الشياغين ذات الشمال وذات اليمين إن من أعظم المكرات التي تشيع وتذيع في هذا العصر مريع سماع الغناء فما هو حكم الغناء الشريعة الغضاء إن تحريم الغناء والمعازف في كل انواعها لا يقع على من كان له قلب او أنقى السمع وهو شديد فليس بغريب عنكم شناعه غناء وليس بغريب على اصحاب العقول السليمه والارداق المستقيمه ذلك ولكن حسبي ان اذكركم بحكمه كما قال سبحانه وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وقال سبحانه انما يستجيب الذين يسمعون ان تحريم الغلاف قد جاءت به النصوص الكثيره من كتاب الله سبحانه ومن سنه النبي المصطفى صلى الله عليه واله وسلم وكذا من اثار الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فاليكموها فاحمدوها واعملوا بما فيها اخلفوا في إذن الله سبحانه أما الانتكام الله سبحانه فبلاغ آياته محكمات غير متشابهات كلهن واضحه المينات الآية الأولى في سوره الرمان فيها يقول, فيها يقول الله سبحانه ومن الناس من يشتري أدوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوى اولئك لهم عذاب مهين ذكر الحاكم بن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الايه كلاما بديعا قال رحمه الله لما ذكر الله عز وجل حال السعداء وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه كما قال سبحانه تخشعره منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تليهم الهدوء والقولو إلى ذكر الله لما نرى هذا عطى الله سبحانه بذكر حال الاشياء الذين احرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله واقبلوا على استماع المزاهير والغناء بالالحان وآلات الطرب فلا يجتمع الغناء والقران في جوف رب واحد، كما قال سبحانه ما جعل الله برد من قلبين في يوكل أرضه جليل بسنة صحيح عن أبي الصحباء البكري أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يسأل عن هذه الآية الكريمة ومن الناس من يشتري هذا الحديث فقال ابن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا اله الا هو والله الذي لا اله الا هو انه الغناء وقال بهذا القول بن عباس وجابر وعكرمه وسعيد بن جبير وغيرهم من علماء السلف ولكن لقائل ان يقول أنا لم اشتري له الحليب وانما أستمع اليه فقط قال الإمام القتالس رحمه الله تعالى قوله سبحانه ومن الناس من يشتري له الحديث قال لعله لا ينفق مالا ولكن شراءه استحبابه بحسب المرء من الضلاله ان يختار حديث باطلا على حديث الحق وان يختار ما يضر على ما ينفع بل ان العلماء رحمه الله تعالى جعلوا من البيوع محرما بيع الجوال المغنيات فإن كانت درجالية التي تشترى في الزمن الأول إن كانت مشهورة بالغناء، فهذا يعد عيبا من العروب هذا البيت فيرد هذه درجالية على صاحبها مصداق هذا ودليله حديث أبي أمامه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل فيئ المغنيات ولا شراؤهم وأكل اثمانهن حرام. وفيهن أنزل الله عليه ومن الناس من يشتري له الحبيب ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى أولئك لهم عذاب مهين كما استهانوا واستهزئوا في سبيل الله عز وجل ثم مكر الله عز وجل وصف هؤلاء الذين استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير فقال سبحانه واذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا لئن لم يسمعها كان في أذنيه وقرا كان في أذنيه وقرا فبشر بعذاب أليم الالم انه والله حال اهل الغناء والطرب اذا ذكر قران الرحمن سبحانه اشمعزت انقهم واعرضوا عنه واذا نذر قران الشيطان لهم يستبشرون فبشرهم بعذاب أليم فكفي الإنسان يشكو ضيقا في صدره وحاجة في نفسه بسبب إقباله على الغناء والمعازف فالله المستعان وأما آية الثانية القاضية بتحريم مزاهير الشيطان فهي من سورة إسراء في قصة آدم عليه السلام مع الشيطان لما أدفته الله سبحانه وتعالى من الجنة إلى الأرض بسبب استفاره على امر الله تعالى ماذا الله عز وجل بعض ذات الشيطان الذي فيها يغضي جنوده إلا عباد الله محنصين قال سبحانه قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاءه جزاء منظورا واستفسد من, من استبعك منهم بصوتك وأجب عليهم بخيرك ورجنك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان كلا غرورا وما يعدهم الشيطان كلا غرورا قال إن رجلاً عبده الله تعالى صوت الشيطان هو اللهو ورغياء من فكم استفز الشيطان من الناس فجعلهم كلوا له يستعين بهم على إغضال أبنائهم والدرية فهم يخرجون بيوتهم بأيديهم فاعتبروا يا رو الأنصار الآية الثالثة القاضية بتحريم الغناء هي آية من سورة النجم من أواخر سورة النجم يقول الله سبحانه وتعالى فيها معاقبا من لا يتأثر بالقرآن العظيم ولا يركي عند سماعه وتلاوته يقول الله سبحانه أما من هذا النجم أَفَمِنْ هذا هَذَا الْقُرْآنِ كَعَجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا الْوِلَاةَ وَأَنْتُمْ شَامِلُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْتَرِفُوا قال معباش وَأَنْتُمْ شاملون يعني وَأَنْتُمْ مضنون هي لغة من لغة العرب هي لغة حِمير لغة يمانية يقول الواحد منهم لجاريته أسفيدينا يعني غني لنا ثلاث ايات في كتاب ذلك العزيز الجليل كلها تقضي بتحريم الغناء وآلات الطالب بكل أنواعها فأين هي عقولنا السليمة؟ وأين هي غيرتنا على أنفسنا وأهلينا؟ مسلم من تحريم الربا والسلقة والزنا ولا مسلم من تحريم الغناء فاللهم إنا نسألك العفو والعافيه في الدنيا والآخرة ثم اعلموا ايها المسلمون ان الغناء انما حرم في مكه المكرمه قبل تحريم الخمر فالقمر إنما حرمت في المدينه النبويه قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين او اربع والحكمة المسر في بارك في تحريم الغناء قبل الخمر حتى يطهر الله عز وجل قلوب واسماع المؤمنين من, من مدامير الشيطان فتعي يتبلى على كلام الرحمن سبحانه وتعالى سوره الاسراء مكيه وسوره لقمان مكيه وكذلك سوره النجم مكيه وهو من جهه اخرى يعني الغناء هو يشبه الخمر فهو اشد منه فان كانت الخمره تسكر فان الغناء اشد اسكارا منها فمن سكر من شرب فمن, شرب فمن من شرب الخمر سرعان ما يفيق بعد مدة يسيرة ولكن من أسره الغناء وآلات الطرب فإنه يفتق عليه أبواب الدنيا ويفتق عليه شهواتها ونزواتها قال الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الغناء بدؤه من الشيطان وعاقبته صرط الرحمن فلا يطيق السفران من الغناء الا ان يشاء الله رب العالمين بل هي بضاعه المزجاه وبئسه قال احد الحكماء وما احسن ما قال لما تكلم عن حال من تاثر بالغناء والاف الطرف قال سيعلم يوم العرض اي بضاعه اضاع وعند الوزن ما خف او ويعلم ما قد كان في حياته اذا صارت اعماله كلها في هباء دعاه داعي الهدى فمن ذا ينجيه فقال لداعي الغضب اهلا ومرحبا واعرض عن داعي الهدى قائلا له هواي إلى الى صف المعاد قد صبا اقول الذي تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عمل الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينذر بأساً شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ما في دين فيه ابدا ايها المسلمون إنه الى جانب الايات التي ذكرتها لكم في الخطبه الاولى فان هنالك احاديث كثيره تقضي بما قضى به القران الكريم الا وهو تحريف مسمى الشيطان نذكر ضعفا منها أما الحديث الأول فهو ما اخرجه البخاري عن أبي مالك الاشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يكون أن أقوام من امتي يستعيدون الشر والحرير والخمر والمعازف ولا أن أقوام إلى جنب علم بنايات أو جبل أو خيم فيبيتون في لهب ولغو فيضع الله عز وجل عليهم العلم ويقصفهم فرده وخنازير هذا الحديث علم من اعلى من اخوه المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو شوكه في حلوط كل من اباح الغناء من الدعاه على ابواب جهنم فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغناء إنما حرم من أجل شيئين ضارين من أجل الكلام الذي فيه ومن أجل الآلات والمعازف التي تصحب هذا الكلام فلو كان الكلام حسبا كما يزعمون فإن المعازف وآلات الطاب لا تصيره كلاما طيبا لأن المعازف وآلات الطاب محرمة على كل حال. كما أن الكلام الفاحش يحكم على كل حال فلله الحمد من قبل ومن بعد هذا الحديث الذي ذكرته لكم يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام من المسلمين من بني جذتنا في آخر الزمان يستحلون الشرع الحريق يستحلون الشرك الشرك هو الزنا ذا الله. ويستحلون الحرير بالنسبه للرجال ويستحلون كذلك الخمر ويسمونها بغير اسمها ويستحلون المعالم والاف الطرب والموسيقى بكل انواعها واشكالها فيسمون الغناء بغير اسمه فتاره يسمونه باللحن الجميل وتاره يسمونه بكذا فالعبره بالمسميات وليست بالاسماء ومن علامات قرب الساعه ان يسمى الحرام بغير اسمه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتمام لهذا الحديث ولينزلن اقوام الى جنب علم الى جنب مخيم او مكان او مسرح او مرقص فيزيدون في لهب ولغو فيضع الله عز وجل عليهم العلم ويمسخهم ويحولهم كرده وخنازير وهذا والله قد حدث غير الله قد حدث ما امر به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومسح الكثير من الناس فقد لوحظ في مناطق ليس فيها كرده ولا خنازير وهذا الذي يسميه العلماء المسح الحقيقي اصبح فيه الناس اصبحت الناس في ذلك المكان الذي ليس فيه قرادة ولا خنازير أصبح الناس يرون بأعينهم قرادة وخنازير وهذا هو المزق الحقيقي وقد كان معروفا في بني إسرائيل كما قال عز وجل فقلنا لهم كوروا قرادة خاسئين والنوع الثاني من المزق المزق المعلمين والذي كفى عياذا بذلك في أوساط المسلمين وهو ثوره نكبه من ثمار الغناء فاصبح الكثير من المسلمين يقلدون الكفار في كل شيء في لباسهم واكلهم وشرافهم واعلافهم وكلامهم وهذا التقليد الاعمى هو من خصائص القرده المعروفه بتقليد كل شيء فهم يرحمون لكل خبيث جاء من الكفار ويعرضون عن الطيبة واصبح الكثير من المسلمين عياذ بالله لا يغارون على اهليهم وازواجهم إلا رحم الله تجد الواحد منهم يجلس مع اهله وعائلته امام التلفاز عور و غناء يصف الخدود والنهود ويذق المفاصل ويدعو الى الجلو وهو جالس مسرور فرح الفخور كانه يستمع الى محاضره عالم من العلماء ولا إلا أن يشاء الله فأين هي غيرتنا أيها المسلمون وأين هي استقامتنا يا أحبال أبيبا بكر وعمر وأما الحديث الثاني الذي لها فيه النبي صلى الله عليه وسلم عد على سماء الغناء وآلات الطارق فهو ما أخرجه الإمام الكريم عن جابر عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بيدي أكبر عمال بعوكي والقضاه الى ابنه ابراهيم الصغير وهو يدور بنفسه فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم حمله له الصغير ابراهيم ووضعته على اجله فدعا عليه الصلاه والسلام فقال له عبد الرحمن بن عوف اولا فنه عن الغناء يا رسول الله فقال عليه الصلاه والسلام لا ولا صوت مزمار عند نعمه وصوت نياحة عند لعمة صوت مزمار عند نعمه عند الله كلها في كل أنواعها وصوت نياحة عند لعمة عند موت أو مصيبة فصوت الغناء أعمق من بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من الظاهر لا شك فيه ولا عيب ولا ميّة جاءه لم عباس رضي الله عنه يستفسيه عن الغناء فقال لأخذ عباسه آه أين يا هاب لو جاء الحق والذاظ يوم القيامة فعظمع من يكون الغناء فقال ذلك الرجل يكون مع الزاق فقال لأخذ عباسه ارجع يا فلان، فقد أفتيت نفسك وأقمت جوجك عليها فهل فهذا ماذا بعد الحق إلا الضلال فماذا بعد الحق الا الضلال ايها المسلمون لقد شدد السلف الاولون في الغناء ايما التشكيك سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن الغناء فقال ان الغناء ينفذ النفاق في القلب كما ينفذ الماء الزرع وصدق رضي الله عنه من تامل احوال المغني وأحوال الذين يسمعون إلى الغناء وجدهم يقولون ما لا يبحثون فتجد هؤلاء المغنين تارة يمدحون وتارة يلمسون وتارة يحزنون وتارة يطرحون لأن الغناء أساسه الكذب والنعيم مصداق ذلك قوله سبحانه في سوره الشعراء والشعراء يدبعهم الغابون ألا انهم في كل وال يهيمون في كل فن يتكلمون من الم ألم تر في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وكذلكم أيها المسلمون فإن الغناء يدعو إلى اللهم الله والعلم ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة فأصحاب الغناء في هذه الحالة أصحاب غناء في هذه الحالة يتشفرون بأصحاب الدباق يدعو قال سبحانه ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا فسادا يراقون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا وكذلك فان الغناء مفسده للقلب مسبقه للرب وان ادعى اصحابه انهم يصلحون ويهقفون قال سبحانه واذا قيل لهم لا يجدهم الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ان المتامل في احوال اهل الغناء والطرف يجدهم من أمسد الناس قلوبا وازوارهم خاتمه فلا يغني الواجب منهم الا وقد شرب القمر أم الخبائث او قد شرب هذه المخدرات عياذا بالله ولا يقلاهم خاتمه الكثير منهم منهم من مات وهو ومنهم من مات ويمسق ويعصر الرحمن ومنهم من مات وصورته كأنها صورة الشيطان فلا يستوي الاعمى البصير ولا يستوي هؤلاء بعنف القرآن لا يستوي أصحاب النار واصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لأن أصحاب الجنة يتبذون في القرآن الرحمن وأما أهل الغناء فإنهم في سكرتهم يعمدون وليم ليس مستبعون وصدق فيهم قبل من قال خروا على القرآن عند سماعه صما وعميانا ذوي اهمال وإذا كان قالي عليهم سورة فأقال عدوها في الأفطار حتى إذا جاء الغناء لديهم خشعت له الأصوات في الإجلاد يا أمة اللائمة في دين نبيها كتدار بالسبيان بالأوجعالين عباد الله هذا هو الغناء هذا هو بريد الزناء هذا هو مبهة الشيطان ومفتاح الشروط فيه الدحرة الصريحة إلى الزنا والجور فيه الإشادة بالمخدرات والأمور فيه الاستهزام في آيات الله العزيز الغفور فيه الاستغادة وسؤال المغتاء أصحاب المغور لماذا نغطي الشمس بالغربان فكم فرق هذا الغناء من ازواج وكم كان سببا في انحراف الابناء والبنات وكم هدم من اسر وعائلات بالله عليكم انجاز الانسان نعمه الزواج بمزامير الشيطان والغناء انجاز نعمه الزواج باختلاط في قاعات اقراح فكيف يرضى المتذوق السعاده وقد الزا يوم. فلا تضطروا بمن يزين للناس الشر في صورة قير اولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجدة والمضخرة بإذنه والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات الذبين ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وقلق الإنسان ضعيفا اللهم ائن الشقى حقا وارزقنا الثبات وائن ذا الذي وارزقنا الله اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك